الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأثنان الأثنان على خير صلح الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنتار على سبيله ونهده إله المدين بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في دياني الخفلة الثانية من خصال كسارة الجهار وهي التي أوجبها الله عز وجل على من منعجز عن إعتاق الرقبة وهذه الخصبة هي فيام شهرين متتابعين ولهذا الصوم أحكام فقال رحمه الله قصر ويجب التتابع فمن أحكام هذا الصوم أنه يجد على المفسر أن يصوم شهرين متتابعين والتتابع المراد به موالاه فلا يفتد بين ثم يوم وآخر بالفطر فلو أفتر يوما ولو قبل ثماني الشهرين بيثير فإنه ينقض الكتاب إلا إذا كان معذورا شرعا بذلك القبر والدليل على ذلك قوله تعالى فالصيام شهرين متتابعين فنص الله كبارة وتعالى على التتابع والتتابع هو الولاء دون وجود فاصل. قال شهرين متتابعين أي أنه تستابع أيام الشهرين دون وجود شفر بينها ثم إذا وجد الفطر يفصل فيه بين أن يكون معذورا فلا يفتح وبين أن لا يكون معذورا فيوجب القطع واستعناف القيام شهرين متتابعين بيّن الله تعالى أن يجب على المكفر أن يكون شهرين دون أن يسمي شهورا معينة ولذلك يجوز له أن يقوم الشهرين ولو كان في زمان يسر وزمان يسر مثل أيام البر فإنه يطول ليلها ويقفر نهارها فيسهل قيامها ومن هنا نفط طائفة من العلماء على أنه لو تحرى أيام البر وصامها فإن قيامه صحيح لأن الله أطلق الشهرين فكل من صام شهرين متتابعين فقد أدنا أجب الله عليه كذلك لو قطع هذين الشهرين المتتابعين صوم رمضان فلو ابتدع الصوم بشهر شعبان ثم صام رمضان ثم أفضر يوم العيد عند الله عز وجل ثم صام بعده فإنه لا يفضع الكتابة ويزدق عليه أنه قطع شهرين متتابعين وسيضينا رحمه الله الأمور التي يعدر فيها الطائم فلو تخلل فطر بهذه الأمور والأسواق الشرعية فإن ثومه صخيص ويجزي ولا يلزم بقطعه النعم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب تعيب وأيام تشريف وحيد وجنون ومرض نفوف ونخيه أو أثر نافيا أو نكره او لعدين في مصنوذية الفكرة لم ينطقق قال رحمه الله فإن تخلى له رمضان يلاحظ ان الشهرين كما ذكرنا اطلقهم الله عز وجل ومن هنا لا يخلق فائم للشهرين من حالة فين. الحالة الاولى ان يكون من اتداء الشهر فاذا قال من اتداء الشهر فانه اذا تبين ان الشهر ناطف فصومه سامك فلو مثلا صام من شهر و وكان المحرم 23 يوما فانه يحكم بصحه قومه واجداه ولا يلزم ال 60 يوم كامله لانه صام شهرين متتابعين وكذلك ايضا هي الحاله الثانيه يصوم 60 يوما بابتداء إذا كان صومه اثناء الشهر فإذا ابتدى العاشر من محرم يتم ستين يوماً تامةٍ تامة قال بعض العلماء إنه لو ابتدج العاشر من محرم يعتد بالعاشر في الشهر الذي يتم, يتم فيه الشهرين فحين إلا من العاشر من محرم إلى العاشر من شفر شهر ومن العاشر من شفر إلى العاشر من ربيع شهر فلو كان شهره محرم ناقصا وشهر ناقصا فإنه سيصوم ثمانية يوما فيعتد الابتقاء ولكن هذا المذهب يحل نظر والصحيح أنه إذا ابتدأ من بلاية الشهر أدأه شهر ناقصا وتانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهراء عيد لا ينقصان رمضان وذل حجة والمرابد هذا إن الشهر إذا كان 29 فإن الله يكتب للصائر من أجر الثلاثين وقال إما أمة الأمينية لا نكتب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا فعقد 30 في المرة الأولى وخمس الإبهام في المرة الثانية أي 29 وثلاثين لكن أعتبر الشهر 29 إذا كدفت الجنال أنه ناقب لكن إذا ابتدأ أثناء الشهر فإننا ننجمه بستين يوما فالأصل في الشهر أنه ثلاثون يوما وجماء على ذلك تقول منصان شهر لمتسابعين في كفارة الظهار وكفارة القتل أو في غيرها من الكفارات كالزماع في, في نهار رمضان فإن ابتدأ من ابتداء الشهر اعتد ناقصا أو كاملا وإن ابتدأ أثناء الشهر فتن ستين يوما ولو كان الشهران أو سنة الأشهر فيها نحن فإن تخلّله رمضان فإن تخلّله رمضان يعني بدأ الصوم في شعدان وأتمّا شهرا أو أتمّا بعد الشهر فدخل عليه رمضان فرمضان لا يقفع الكتاب فيصوم رمضان ولكن إذا جاء يوم العيد حفيفي وجهاني للعلماء من أهل العلم من قال يصوم يوم ولا يستر ومن من قام يفطر يوم العيد ولا افطر تابعا ومن من قام في رجب ثالث ايضا انه من, من قام يفطر يوم العيد ويقضي افطاره صحيح انه اذا ابتدى ب قبل بما قبل رمضان من قام فانه يفطر يوم العيد ولا يقضي يوم العيد الكفاره لانه مامور بالفطر وهذا يعني الوجه ظل معتذر أن فطر يوم العيد معنور به شرعاً فقصدته الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب الناس علي من برد وبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سوى يومين يوم عيد الفطر ويوم عيد الألحى لأنهما يوم بياسة من الله عز وجل فالروحة لمن ابدا الصوم وجاءه هذا اليومات يقتر ولا يزال الكتاب حتى في صيام في شهر الاخرى في كفاره اليمين على الصحيح انه هو صوم ثلاثه ايام فلو انه افطر صامه قبل يوم العيد في التاسع من اليوم هو يوم عرفه لا به الكفاره فإنه يفتر يوم العيد يوم النهر ثم يقوم الساعة 11 والثاني 10 لأنه يجب فيام في ويام التشريف بغير الشهر أو فتر يجب أو تخلى له فتر يجب صورة المسألة أن يقوم شهرين متتاجعين ثم يجب عليه نفتر مثل ما ذكرنا بدخول يوم العيد لأن يوم العيد يجب الفتر فيه نعم سعيد وعيامي تكريق إذن تلاحظ أن صوم رمضان فطر يجب بشهر ويوم العيد فطر يجب ليوم يوم زيد الأضحى ويوم عيد الفضر أو تخلى له القناة ذلك لذلك رمضان وقد دبنا عليه كابقا والأيام التي يجب فطرها في يوم فطر. عيد أيام تكريق وأيام تشريق أيام التشريق في الصومة قد تقدمت معنا هذا المسأل بكثابة سيامة أن من العلماء من ملأ من شرم يومي أيام التشريق والحقيقة بالنسبة للصائم بالنسبة للحاج لا اشتار أن الفجاز لا يسمون أيام التشريق وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحديث الصحيح لعنه أيام مهنم أيام أخر وشرب وضعام فدين عليه الصلاة والسلام أنها أيام فطر وهذا الأصل فيه أن يكون للحاج لكن بعض العلماء ألحق غير الحاج بالحاج تجعلها أيام ضيافة العموم الأمنة سلسعة من الله عز وجل عن العباد فمن قال بالخصوص منع نصومها للحاج ومن قال بالعموم منع نصومها مطلقا سواء مثال حاج أو غير حاج والأقوى أن الأشرح الأصل الذي يقصد أنها خاصة بالحاج وحيض مما يدل على ما خاص بالحاج قول عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وبيعال لأن الحاج كان منهوعا من دمائي أهله فبهذه الحلال ليس يقال لأيام أكل وشرب وبيعال فلما نص على البعال جل على التحيل الأكبر الذي يحصل بطواف الإخاذة سنبّى أن من لم نطاف طواف الإخاذة في يوم النحر حلّ لهم النساء وحلّ لهم كل شيء فهم في قياسة الله عز وجل فيه وحيدا لو أن امرأة وجد عليها أن ترسوا مشاريع المتتابعين كفارة قتل أو جناع في النهار الرمضان كانت مطاوعة مطاوعة لما تقدم معنا فصانت ثم جاءها الحيد فإن جاءها الحيد لن نقطع كتابها بحيد لو كان عادتها ثمانية في أيام فصانت محرم وجاءت الثمانية الأيام فثناء محرم فإنها تفكر أياما حيض فقط ثم بعد ذلك تصومه من بعدها لأنه لا يتيسر للمرأة أن تصوم الشهرين المتتابعين إلا بتخل من العالم لأن الله جعل للمرأة أن تخيض في كل شهر مرة كما تقدم معنا في كتاب الحيث وجموني لو أنه وجدت عليه فتار فأجز عن الرقم وطام شهرين المتتابعين فابتدأ بالمحرم ثم صام شهرا محرما ثانيلا ثم جنة فقد عقلع نصلا الله سلامه تعالى فلما فقد عقلع أصاب مثلا في ربيع فحينئذ على صنف فادق وهو حال جنوني معذور صاقص عنه التكليف ثم إذا رضع له التكليف فإنه يرجل مخاطبا بالاصل من إثمان التي أوجد الله فيصم ماذا فهنا ومرض مخوف ومرض مخوف إذا كان الصائم للشهرين المتتابعين مريضا مرضا مخوفا يخشى أنه بوصار أنه يهلف فقال الأبدى لابدا يفعل فأفكر أياما هذه الأيام التي أفكرها ورجعت له في الحد فهذه الأيام التي أفكرها لعجب مرضا مخوف لا تفتع التتابع المختارة من صنيف رحمه الله وتقدم معنا ما هو المرض المخوف وضينا هذا لإحكام عضية المريض مرة من موت وإذا قرر الأطباء ذلك يشهد الأطباء الذين عندهم خدرة ومعرفة وهم الذين يرجع إليهم في هذا العمل وقد ضينا أن علماء الإسلام فقهاء الإسلام رحمه الله يقولون يسأل كل أهل علم عن علمهم فإذا كان الأمر يتعلق بالصحة رضعنا إلى الأطباء لأنهم أعلم بعمر الصحة بإعلام التعليم الله لهم فنسألهم هل هذا المرض مخطوف صام شهرا ثم أصابه مرض وقال الطبيب لا بده أن يفطر عنده عزم في كلامه قال لا بده أن يفطر قال أن قلب يفطر عشرة أيام حتى تعود إلى رفض حجز فعادت بعد العشرة فسأنت فهذه العشرة التي قال الأطباء أنه ينضغي عليه حفرها لا يضرب قطعه للسيام بها لأنه معذوب وبناء على ذلك أصلح العذر الشرعي من وجود أمر بالشرع بالفطر بالصوم أو أمر من الشرع بالفطر أمر من الشرع بالصوم مثل رمضان وأمر من الشرع بالفطر مثل أيام الإيد أو يكون معدورا شرعا ججماني أو مأمور شرعا بالفطر بسبب يتعلق به كالمريع ونحن هنا ورحيم يعني لو انه كان المرض غوره مخوف يعني المرض يشق عليه الصوم ولكنه ليس بمرض مخوف ولو المرض المخوف فهل يقصر الجواب لا ولو اخصر لانه المرض اخواني قتل الى ثلاثه اقسام في الشهر إذا كان المرض يظن على الظن ان صاحبه لو صام يموت يجب عليه ان فحينئذ تنتقل الغصة إلى عزينا إذا كان المريض مريضا مرضا قرر الأطباء أنه يوصان يومه لا يتناد وجد عليها أن يفضل لأن الله يقول ولا عن جوسكم إن الله كان فيكم رصيما والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرس فهذه النصوذ تجل على حرمة تعاطل الأسباب أن نجد لهلاف الأنفذ والله تعالى جعل الشريعة شريعة برحنة فلقمنا له الصم صارت خريئة عذاب والله يقول نجعل عليك الضبيب من حرق من أعظم الحرق إذهب الأنفذ فإذن يجب عليك الضطر الحالة الثانية أن يكون المرض لا ينفذيب الإنسان إلا الهلاف إذا صام ذاك اليوم ولكن ينفذيب المذنوع من الحرق وينفذيبها النسطر فحينئذ له أن يفتذ يأخذ برخصة الله وله أن يصوم سيأخذ بالعزيمة إن صامت لا بأس وإن أفطر فلا حرش وهل الأفضل أن يخذ بالوقفة الله أخذ بالعزيمة وجهان المشهوران مفرعان على نفسه في فترة السفر أطلاهما إذا أحرج نفسه فالأفضل أن يفتر هذا في السفر وإذا كان ثمه في رمضان أما في الكفار هنا فإذا كان يستطيع أن نفهم ولو ينون أن هنا يجب عليهم يتمن ما أوجد الله عزيز لأن مقصود الشرق أن يؤدي له. وينذر شعر الشارع ان حتى الصحيح الطويل لتمامه بالشعر ان تجد المشقه ويجب الاناء جذرا من الله هنا وعن الكتاب موجب الكفاره مره ثانيه وجذر من الله عز وجل لعبه عن وقوع فيما نهى عنه وجذر عن من المحرمات الا كم خساره لا تؤدي ولا تحقق مقصود الشفط الحالة الثالثه او الصوره الثالثه المرض يكون المرض نسيرا خفيفا فهذا نفره لا يحفظ به ولا يوجد الرفة خلافا لمن قال من بعض الفقهاء الضالح من مطلق المرض يوجد الرفة هذا الحاصل الحاصل أنه إذا كان نسوم في سيام كفاراء التي يجب فيها التسابق وهو مريض نسأل الأطباء إن قالوا هذا المرض مرض مخوف ولا ينشون معهم الفقوم نقول له أفضر ولا يقطع فقر في التسابق وإن كان مرضا يمكن الصدر معه فإنه يبقى على الأصر من إنذانه في إثنان الصور نعم أو أفطر نافيا أو أفطر نافيا كان عليه الصيام الشهرين المتتابعين وفي يوم من الأيام أكل أو شرد يظن أنه غير صانع فإذا أفطر نافيا ففيه وجهان من العلماء من قال الصيام المخطر يقطع التتابع نسيانا يقطع التتابع منهم من قال لا يقطع التتابع لما ثبت في الخديث صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نفي فأكل أو شرب وهو صائم فليقن مصومه فإنما أطعمه الله وسقاه هذا نصر رابط الدلالة على ان الناس إذا أكل أو شرب ناسي المصوميين أن ذلك لا يأكل في الصوم هذا هو صحيح لجلال السنة عليه أو مكرهن أو مكرهن الإكره تقدم بيان حقيقته لغة شرعا وبيان شروط الإكره مثل يحكم لكون الإنسان مكرهن وصورة المسألة لو كان يصول شهرين متتابعين ثم أثناءها حدده شخص فوضع علينا السلاح قال له إلا تفتر الآن أفتر إذا لم تفتر فأفتره فمنها الطاقة من العلماء أنه إذا كان مكرهًا ملجعًا فإنه لا يؤثر في سنه لكراه الملجع ومن يكراه الملجع مرضًا تربط يداه لن يوضع أطعام في سنه تربط يداه لن يسق الماء ما يريد بدون اختيار منه فإذا فسد اختياره وانعدم الإضاء فإنه لا يقطع ذلك تتابعه لا يقطع ذلك تتابع في, في نام الفشارة او لعذر وديك الفترة او كان معه عذر يديح الفترة هذا المعبوث هنا محمى ظرف ان السفر يديح الفترة فالصحيح الاقتصار عن المعذار التي تقدمت وهي التي فيها الإجزام او فيها ما يدل على الرصة سواء ان كان بعذر من الشرع فان يعذر الانسان فيفتر او نوجد عليه ذلك وينزمه بيه كرمضان او يقول امام عذر ان تلبسوا به لأنه ستصني كالشائد فهذه العذار هي المؤثرة اما ان يكون عنده عذر بسفر مثلا السفر عذر من عذار الفطر فلو سافر وهو صاحب الشهرين الكتابعين واراد ان يتلخص فكله لا رفع لان بين عذر الشيء ان بقي يغلق وليفر ويهتم على الإنسان بالطبيعي ويهتم على رمضان الذي هاجم عن الإنسان لشكم الشرق ويعينه الشرق وأبدا من ثومه الشرق ولا نحيد عن عن سنة إن هذا السفق هو يمكنه عن يفتر ويمكنه عن يسوم فهو مخيّل فجاء واختار أن يفتر لإذا اختار أن يفتر فقد في ثابعة صنة في فرق بين اللخصة الصغرة التخييرية أو بين اللخصة المتلعين فإن ساقر ومرض مرضا في كثر اوجد ان يرخص له لأن يعني ان وصل الى حد الخوف فهذا ينفق يعني ان رفض الشفر الى رفض الشفر بالمرض تقضي انها لا تقطع الكتابر لم ينقطع لم ينقطع الكتابر قولوا لم ينقطع اي لم ينقطع الكتابر فصومه معتبر ومجزئه الكتابر ويجعل التكسير بما يجعل في فترة ينفقر هذه هي الخطرة الثالثة من خطال في وهي الإطعام ومسائلها مصرعة على ما تقدم معها في أحكام الزكاة لأنها صدقة واجبة فإسقت بالأصل الواجب والذكوات كالذكاة الواجبة أصل الزكاة في الخطر فقال رحمه الله يدع التكثير لما يدع في فترة فقط يدع التكثير يدع لمعنى أنه زوج ضراءة جنة مكفت فحد الإبلاع هو الذي يلزن به قام به المثلث فقد جرع زنته وخلي من فدعية وبناء على ذلك بينا رحم الله أنه يجبئ في كفار الظهار ما يجبئ في صدقة الخطر من ضر وتمر وشعير وزبيب وحط ونحن ذلك لناء الطعام اثنان وما من ينبره أقل من مد لا يذلئ من البر أقل من مد تقدمت معنا هذه النساء هل يعتد بنص الصاع الذي هو مدام أو يعتد بربع الصاع الذي هو مد تقدم معنا يا إسران إن هناك ما يسمى بالمد الذي هو مدام الذي الصغير وهناك ما ينسلنا بالصفاح النبوي وهناك ما ينسلنا بالمدة الكبيرة فأما بالنسبة بالمدة وهو يلقو الكفتين المتوسطتين لا مقبوبتين ولا مرسوطتين لو أن شخصا وصل في الخلقة أخذ كفتين بثمر أو بر فإنه هذا القدر ما ولا هذا القدر النك. وهذا لذلك لا مقبوبتين ولا مصروبتين هذا القبر غالبا يلا وهذا النب هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم وموجود إلى دمانه موجود في الندينة لا زال موجودا من الناس فينا عن نجيل ورعينا عن رعيه ولذلك اعتبرون العلماء رحمه الله الذي نص عليه الظلماء أن العبرة بالنب والصاع والكيد لمد النبينة وصاعها وكيدها لأن توارث الناس أمّا بعد أمّا وتوفّرت الدواعي على حذره والمحافظة العريف وكان الوالد رحمه الله يحضر الصعب تبارث سمّ الذين أدركوا الذين هم من التقاط وكان هم رجل من حفظة القرآن كنت يحرّر آصره أحمد الله المدّد على يديه أحمد الله. الله جميعا فهذا الشيء توارفه. مثل ما توارث الناس أن هذا المكان هو مسجد النبي صلى الله هذا المكان هو الضوء وأن هذا المكان هو مسجد قبا هذا يتنى نقل الكاف عن الكاف فما خالت هذا في لا يعتبر لأنه منها تراثر في الدواعي لشهده والمحافظة العليم وقد أننا صلى الله عليه وسلم الصحيحين من المدينة بمدها وطاعها وقال اللهم بارك لنا في مدنا وطاعنا وهذا أمر فدته النفس ولا مجال برده أو المتاره لأنه شيء صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم ومجرد أنه إلى كل الشيء القاء النبي وهو متي وضع الله فيه البركه وقد نفس ذلك وكتب في الحديث الصحيحين واشكل به فهذا المد يخالف غيره لكن المد الشرقي او الذي كان الحنفيه رحمه الله قالوا فيه الجمهور فالامام نابك رحمه الله أخذ بالمد المدينه ولما نافعه محمد بن صاحب مناه بن حنيفه قال امام مالك يا فلان انس اكتب لي وياردنان قمسأتني بصاعي فأمر رجالهم أن النبينا يأتي بآسع فأحرروها فقال كل واحد منهم حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يفرجون صدقة الشكر على زمان المبي صلى الله عليه وسلم بهذا فحذروه وقدروا فوجدوه موافقة لتقدير الإمام أن الصاع يسعى الأربعة أنداد بمجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهذا له مجد ويقال له ربع صاع وبعضهم يعتبروا هو أصغر وأقل المسيلات الموجودة فهناك من يقول له خمسة أنداد وهناك قد خمسة أنداد وهذا القول غير محرر لأن المعروف والكتابك هو الذي عليه الأئمة والعلماء أن مدة النبي صلى الله عليه وسلم ربع صاع وهذا هو الذي عليه العامل عند العلماء والعلماء فهذا المد يسع ربع صاع اختلف العلماء رحمه الله هذا العلماء يقول انهم يخرجوا يختلف باختلاف الضر مع غيره ومن الظلمات من سوه بين الضر وغيره ثم الذين سووا وخالحوا منهم يجزي الضر على القصر ويقول ستون مسكينا الذين يجب اطعامهم الذكاث في كفارة الزهار يقوم لكل مسكي غضع صعب الذي هو مدن نسو فإذا كان بكل دنسكين ربع صاع والذكاة الستين نسكينا فمعنى ذلك أن خمسة عشر صاعا هي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الغناء دنها من الله خمسة عشر ربع الصاع دنسكين فأربع في خمسة عشر بستين هذا وجه بعض العنوان رحمه الله ويؤيد هذا الوجه مدافع الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أثي بأرق من تمر فأمر هو أن يسعمه أهل والعرق فشره دعونا في السلف في رحمه الله وإمام النبي وفقيها فيه خمسة عشر طاع العرق مثل الزنجين يعني القفة الموجودة في زماننا الزنجين الكبيرة هذه لها أسماء مكتب فأرق فهذا العرق في خمسة عشرة طالر كان في خمسة عشرة طالر فمعنى ذلك لكل نسخين غضر صانع وإذو وإذ قال وأنا أحيمه بعرق ثان من حندي في قضية سلم بن صخر وضياب في قضية خولة بن مالك بن تعالف رضي الله عنها مع زوجنا لما ظاهر منها فهذه الرواية الثانية تشفت خولة رضي الله عنها تقصد أن يكون نفس الطاع يعني مدان لأنها قالت أحينه بأرض قال وأنا أحينه بأرض إنساني فأصلح المجموع ثلاثين طاعة لأن أرض مع أرض يكون المجموع العرض خمسة طاعة أصمت سفعة ثلاثين طاعة فهذا من وجهها أقواه من الربع وأحوقه من نفس ولا من غيره أطل من مدين كما ذكرنا يفرقون بما الضرق وغيره فالتمر والذبيب العقل وضينا هذا في صدقة الشفر وضينا وجه المال لكل واحد ممن يجوذ نفس الزكاة إليهم كل أن يكون نسكينا يكون فقيرا يعطى هذا القذر ربع صائم أو نسو فعلى التقدير الذي يجينا وإن غدى المساكين أو عشاهم لن يجدئه المعتبر ستين مسكين وإن غدى هؤلاء النسافين أو عشان اختلفت لنا رحمه الله في الشفارة هل يجب عليك أن تنملك المسكين أو يجب عليك الإقعام وصرت بين القولين أننا لو قلنا يجب عليك تنملك المسكين فمعنى ذلك نكتدها الذكاء إليه وهو إن شاء يطلقها اليوم ويطلقها بعد غد أو يبيعها هو حر في نفسه لأن الله أمر هذا القدر له وهو قدر ما يضعنه فإن شاء طعمه اليوم إن شاء طعمه غدا وإن شاء طعمه غيره فلا تنزبه بشيء ليس هذا حق من حقوقه أن الله عز وجل هذا حق منه ومن أهل العلم من قال إنه إذا صنع الطعام وأطعمه فقط أطعمه لطعام المثل لأنه يسبق عليه إذا أكل المسلم طعام أنه قد والله عز وجل أمره أن يطعن وقد أطعنه ولا شك أن الأشباط أنه يعطى المسكين ويمكن لأن الله يقوله في أموالهم حق المعلوم للسائل والمحروم فهذا في الزكاة طبيعا أن ما لزل واسبا بالمسكين أنه يمكن منه وقد جاء عن عبد السلف رحمه الله كأنس بن مالس رضي الله عنه أنه كان يجمع ثلاثين مسكين في آخر يوم من رمضان ويمكنهم صدقة عن فتره في شهر رمضان هذا فعل لبعض الثلاثة فأنا سلمان في ربع الله عنه وارضا والأشرف أن الميرض المسخين الطعام كما بشر مثلا وعند أصاب الموضان قال رحمه الله وتجب النية في التكسير من صوم وغيرهم وتجب النية في التكسير من صوم وغيرهم تيّن هذا في كتاب الصيام أن الشيان, الشيان الواجف يجب تجيس الميل فيه وذكرنا ما الصح عن رسولنا سبحان الله عليه وسلم الحديثة من المؤمنين بقوله من لم يبيت المية كذنية خلاصة منها فدل على أن الصيام الواجب يجب تبيت المية فيه ولأن هذا الصوم وجد كشارة ولا يمكن أن يكون مبرئا للذنة إلا بمية وقف فوجد تنية معه وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انطقع التسابع وإن أطراب المظاهر زوجته نهاراً لأشفاً أو ليلاً فإنه يقطع كتابع وهكذا لو أفطر ليهيه أفطر ليهيه فجان عن زوجته بما أن المرقص له الخطر فجان عن زوجته قطع التتابع لا من أجل كونه من جامعاً من أجل كون الشرع الشرط أن تكون الكفارة الشفارة قبل أن يتناسك وإلى جامعها لم تكن الكفارة قبل التناسك فقطع الخسارة ووجد عليه النسان ولذلك قال تعالى ستحريره طبق قبل أن يتناسك هذا يدل على أنه يجب أن يكون التكسير قبل المسيح فإن حصل المسيح أثناء الشفارة يعني وجد عليه النسان وقطع ذلك الكفارة وَإِنْ أَصَادَ غَيْرَهَا ليلا لم يَنْقَطِعُ إلى خلال حين العلماء لعنده هدودتان ظاهر من أشداهما ثم صال شخصارة فجامع الثانية ليلا لما اصطع ذلك فتابعه لأن المنوعة من ظاهر منها ظيلاً لكي لم يظاهر منها أسابكم من الله جديدة الشيخ واجّل لكم اللشوبة والعقل فضيلة الشيخ من يستكد المحساء إذا ثانت عليها فتحصارة فهل تبني وتستثمر منذ انقطاع الدم من بعد 840 يومنا أصابق الله شكرا الله الحمد لله صلاة والسلام على صهر خلق الله وعلى آله وصحبه للموهد إما بعد فهذا السؤال مفرح على مسألة الحكم على المرأة بفينها مفساء فإن طهرت المرأة مفساد. كما تقدم معنا في السابق انتهرت قبل الاربعين فثكن في ظهرها وجب عليها ان تتم الصوم ولا يجوز لها ان تفطر فلو أنها نفست 30 يوما ثم راثت علامه الظهر بعد الثلاثين وتدعي انها تتم مع رعها في ولا يجوز لها ان تفطر في هذه الين واذا تخلل سيتقطع فنفست 30 يوما وصانق يوماً إطلاعاً لما قبل فدام الزم في الذي يليه فتفتر لأن المتساء في ينا الحديث المعطية رضا الله عنه ما كانت تنخذ على آيات المتسمة الأربعين يوماً على ذلك لا يحكم بكونها من سهل من نفاتها طاغرة من هن إذا تقطع جنها إلا بعد ثمان الأربعين كما تفترناه في كتاب النفات وذنان على ذلك تقفع التفتر إذا تقفع وتفتر إذا عاودها الزم قبل ثماني أربعين يوما والله تعالى أصابكم الله صغيرة الشيخ بكل السائل إماما أصر في صلاة جهرية سافية هل يفته عليه من المأممين وإذا كان قد في قراءة الفاتحة سرا هل يجبني جهرا أن يستأنف بالفاتحة وهل يصدر السهل أصابكم الله الجهر بالقراءة فيه في وجهان العلماء رحمه الله من يرى وجوبة ومن من يرى سمية والذين يقولون بالسمية يقولون من النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما أسر كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاةه الظهر فإنه كان يجهر بالآية يسمعهم الآية أحيانا وفي صلاة صلاة صدية فقالوا هذا يجب على أن جهر سنة لكن لو حصل من الإمام هذا فإنه يسبح له ويضبح على ذلك أنه حاصل منه على سبيل السهم معنى السبيل القفط ومواقع من السلم كان القفطة ينبه على ذلك ويسبح له وإذا لم يمكن إلا بسفيف تحاليل وإذا نبه هل يرجع من الموضع الذي انتهى إليه فأن قرأ مثل آيتين من السافحة ثم نبه فيستألت من الموضع الذي نبهه فيه ولا يرجع إلى الأول لأنه لا يجد أن يعيد الرقم ولا يجد أجزاء الركن وقد سأل ما أمر الله به من قراءة الفاتحة ولا تجيب عني قراءة الفاتحة إلا مرة واحدة ولكن يرجع من, من أول الفاتحة إنه كبرها وهكذا لو أنه كان أثناء الفاتحة فقال إله سبحان الله يقول ما لك اليوم الدين هي يا رسلام عليكم يتمها من المكان الذي وصل ولو أثننا قراءة الفاتحة يقرأ السورة التي يحل الفاتحة ولا يكرروا جراءة الفاتحة واختلف الغلماء هل إذا كرر من قبل الفاتحة تدل خلاصه لا قال بعض الغلماء إذا كرر الفاتحة بضل الخلاصه لأن الفاتحة برقم ومن كرر الفاتحة مرتين كما رشع مرتين فتما أن تكرير الأركان التغلية يجب للإسلام فذلك تكرير الأركان القولية يجب للبطلان والحقيقة على الإمام المحتاج ويستبرئ للدين خاصة إذا كان اعمان فانه هو الخط وامل الى انه يعيد الصلاه وان تكرار الاركان القوليه كتكرار الاركان الفعليه لان حكمهما في الشرع من حيث الالم فان يكون تكرار هنا مذهبا عند القصر والتامل بطلان الصلاه والله اعلم اساله من فضيله الشيخ الاستاذ نحن مجموعه نرغب في التجاره في تطن ولكن وجدنا في حراج تطن امرا مما ولم نعلم حلاله من حرامه وهو في الثاني سنزل مهنوعا من غطب فيحرج عليها الدلال فيتزاوض الناس من أجل شرائعها وإذا فلغ الزنبيل مدرا ستحون ريالا يقول الدلال تدره بخمس وتسعين لفلان من الناس فنسأله أين هو فيقول هو غائد ولكنه هو كرم هل يصر الزيت وهل يجوز أن يوضر ونشتري الغائد الدلال على رسم الضغاعة لكي يشتريها في الله هذا ليس فيه حرج، ليس هناك حرج توكيل جائزاً شرعاً إن شاء وكل الدلالة أو غير الدلالة ولكن المحرم أن لا يكون على وجهة نصيحة بحيث يضر طاحب البضاعة فإذا كان الدلالة شابة بحيث مثلاً علم أن وكيله وقال له لا تصدقهم بكثين وأريد هذه البضاعة وأرغبها فحرّت عليها حتى تسعين أو ثمانين إلى وصلت التسعين قل خمتة تسعين وقفل المزار فإذا قفل المزار فقف ظلم صاحب السرعة ربما وجد من يرغبها بلئاً ربما وجد من يرغبها بكثل متسعين فإذا كان إذا كان الدنّام يقتف اللاعات هو وينصح لصاحب السرعة فلا دل. ولا حرك لأن هذا توكيل شرعي فهو يجب أن يوكل البلالة وغيره أن يكون هناك دخل أو يكون هناك ظن بصعب السلعة الأصحية فإذا أوقفه عند حد معين وحاذب الضلال أو لم يوقف وحاذب الضلال فأوقف التحريد عند حد معين فإنه لا يجد ذلك الشرع فلن يجد هناك أي ممال شرعي لأنه بيع صحيح سلعة في متى خمسة سعية ديال كما أما غير الضلال يجد ذلك لهم يشتريه خمسة سعية فالضلال وغير الضلال يجد ذلك أن يشتريه بهذا السمع وكل مدلالة وكينا ليس بماما لا يجب فساد البيع ولا يأخر بالبيع البسر والله تعالى عنه ومثلة المزاد في ما لا يوجد شيء المزاد من المناعة وناعة عن بيع المزايا فهذا حديث ضعيف والصحيح أنه يجود التحريك على السلع تقول خمسة يقول أخوك ستة سبعة ثنانية تسعة بشرط أن لا يكون هناك نجم يعني ما يدخل في المشتري الأشخاص يرشعون القيناة حتى يغروا الناس في شرائهم وهذا بيناع تشكرنا بكتين بيور وأنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجحه وأما بيع المزاج الموضوع لا بأس ولا حرج فيه الله متعلم لكن تبقى مثلة المحاذير الموجودة من بيان الغيور وكشها هذه أمانة يثق الله عز وجل فيها كل بائح ليس هذا خاص ببيع المزاج وقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما من التفرق فإن صدق وبينا دورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذب نحقة ضرطة بيعهما والله تعالى أسابقكم الله صبيرة الشيء إذا كان المغمى عليه أشبه بالمجنون فهل هذا الحصم يكون مطردا في تنميع أبواب الحق أسابقكم من حيث الأصل أنه يأخذ حقه المجنون المغمى عليه اختلف الذلالة رحمه الله فيه على وجهه من, من يقول إنه كالمائم فهو مخلف وتجري عليه أحسان المخلفين ومن من يقول إنه كالمجنوم وتجري عليه أحسان ثقوط التفريف ولحرها لأنه أشوى بالمجنوم نهل بالنائم والحقيقة من يقول إنه أشوى بالنجنوم من الناعم أخوأ وأرجح لأن الناعم إذا أعطبته هي الشيقة والمغنى عنه إذا أعطبته لي الشيقة فهو في غلبة العقل في المجنون ثم القياس يعني يبعث للحاق النائم أكثر من بعض المجنون فبذلك أميري للقول بأنه يكون في شكم المجنون من حيث الأصل إلا إذا بدلت بلعا يستفقنا بعض المسائف هذه يستفقنا بالله العالم أشابكم الله فضيلة الشيء هل يحسب الإنسان على الوسطة في الصلاة أشابكم في فيه تصحير. إذا كانت الوسطة وحديث النسر تهجم على الإنسان لأنه لا يمكن أن مثل الذي يحكف لأي مرة فهو واطف في الصلاة إن تذكر مالا من أمواله تذكر منزرعته تذكر سيارته تذكر ابنه بنته فهذا يهجب دون أن يكون المكلب فيه اختيار فهذا لا يخافب يفل... الله عنه العبد ولا يآخذه ولا ينطق درجة الشمال في الصلاة لما لا يمكن أن طارا يعني شيطان كما يوصل لل سيدنا هجن عليه بدون في اول وسط هذا لا يعني من انسان في الصلاه اما اذا استرسل معها فاذا استرسل معها ولم يقطع فهذا يؤثر في كمان الصلاه ويؤثر في أجرها انما تاثيره في كمانها في في سوره المغفرة كما في حديث صحيح رضي الله عنه أنه تودع أمام الناس وضوءا فإصبغ الوضوع ثم قال رئيس النبي صلى الله عليه وسلم تودع نحن وضوء هذا ثم قال من تودع نحن وضوء هذا فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نشاه إلا غفر له ما تقدم من ذلك فقوله لا يحدث فقاله لا يحدث فقاله لا يحدث لا يحدث كان هو الذي يحدث فمعنى أن هناك شيء وهم ان الانترنت اليوم وهناك شيء يفسد الناس فالذي يفتكر ان المسلف يؤثر ووقع الثناء وينقص ادب لما ثبت الصحيح عن حديث صحيح عن الذي تسلم ان مقام ان العبد ليصلي الصلاه وما يحتفظ له الا مشوها الا ربعها الا ثلاثها ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها هذه اللحظات الكثيره التي يغريها الشيطان باليأس على المثال ويعمل لهم من اجر عند الله منفعه كان ذلك الذي لهم عند الله خير مما الدنيا وناسها هذه الملاحظه بالثير فقط لا شك ان هذا يدل على اظيم ما تكون الصلوات من اجر ومنفعه وقد تكلم موسى كان ان الله وتطير قلب تعالى قد تصحح من في صلاه خاشعون أنه ليس بالعدل إلا ما أقل من صلاةه ليس له من الأجر في الصلاة إلا قدر الذي أقله من الصلاة وأدرته وقد صلّ الرجلان الصلاة الواحدة كتب أحدهما بجوار كتب الآخر وبينهما من الإخلاة وحضور القلب وإذا من أجل من الله كما بين الجمال والآخر فهذا كله لا يعلمهم بالله عز وجل المطبع على شراء المناس وظمائلهم وقلوبهم أسأل الله عز وجل إن ورحمنا برحمة أن يجبر كلنا أن يكون بنا نفسنا والله أعرامنا أسابقنا بفضيلة الشيخ يقول الشائل ما مطيحة كل شخص يقول لا تصدق كل ما نقل عن المبيه صلى الله عليه وسلم وإذا قيل له هذا الحديث رواه البخاري أو مثل لا يصدق ولا يكذب أسابقنا اللهم ان انزل بكنه كتابنا ظهر من الله عز وجل بسم لا يزال الانسان في خير ورحمه وبره وهدى في دين ما تمسك بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم فوالله من نكذب ان نار الله الا بفضل الله, الله في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه قدمهم جننا الا بفضل الله, الله في كتاب الله وسنه ولا صراط إلى الجنة إلا بشكاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الجمان جمان ختم تكلم فيه كل من هب ودب وأصبح فيه الزائف والناق فما منجى ولا منجى من الله إلا إله فالذي وصى به الرجوع كتاب الله وسنة من صلى الله وذلك عن طريق العلماء العاملين الذين عرفوا بضبطهم من العلم. وإتقامهم للعلم بأخذهم للعلم فهؤلاء هم الذين يتسكن إليه في دين الله وشرح الله وأما بالنسبة لهذه الكلمات الجارشة التي تمشف مشاعر المسلمين والتي يخلقها إما من نازم عنده وإما أصحاب الأهلاق الذين يريدون في الشيخ المسلمين في عقائدهم ونزعهم عن دين ربهم وإما الشتك يعني يحبب الإنسان على دينه كما لفر الله عن هذا الانتفاب فهذه وغيرها لما يشابهها لما يشكف في البدهيات عند المسلمين التي يمكن أنها أوضح من الشمس لرابعة منها فهذه الأمور ليعلم الإنسان أن خير ما يقال فيها أثناء قالهم أهل سلم بعد أن ذكر الفتن دينا عليه الصلاة أن هناك هنج رعاء أسباع كل زائف ونافق الذي يسبع كل زائف ونافق فإنه على هلا سنة بلا إشعار ولا مرية الشخص الذي يجعل زمان فيه لكل الهد وذب على غلال المدين لا يعرف الحق إلا بأهل اللي يعرف بكذسك لكتاب الله في سمة المدين الله مع السلام الحد في سمة المدين في السلام والله جعل السنة مدينة لكتاب الله عزيزي فأنزلنا إليك الذكرة لكذينا من ما تنام الزلعين وصدق بأبي وإن صلوات الله وسلامه عليه حيث قبل هذا الزمان بفروم عديدة كشف الله له ما هو فائد مما كشف له من معجبة من مجدداته فقال إليه صراحه السلام لا تنفينا أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريانا يبلغه الحديث مما قمته أو عميثه فيقول ما وجدنا هذا في كتاب الله ولقد انزل في القرآن ومثلها ولقد انزل في القرآن وهمنا ولقد انزل في القرآن ان شاء الله هذه التي هي الحد الينا من اخصنا ونناشدنا عنها غرور المغضوبين ولا فتيهم المضلين ولا اغياص المضلين ولا رقام المضلين اننا علينا ان نتمسك بدين الله شرع الله ونرى كل مسلم في كل دعوه مصاب من القيم الله عز وجل لي أضع نصر عينين كلمة قاله الله جمع وعنى من فوق سبع سنوات ثبثت قلوب المدينين ومن الله الذي بالذي أوحي إليك الذي بالذي أوحي إليك وزيادة المبنى في لغة العرب تضي على زيادة المبنى مقل أنفس الذي أوحي إليك ولكن استنفذ فإذا قال استنفذ والتأذيب بهذه الشروف التي تهل وقع القديم في الوصف extensive ومعنى رقم اسقط ما كان لها بدل extensive خدنا صوت الكلمه والصوت وخطاب مباشر وخطاب لخير خلق الله صلوات الله وسلامه من باب غير extensive بالذي هو عليه ثم نبه لان الشيء يبدا من عدل يعني ذكر extensive نبه انكم محمد صلى الله عليه أن ان الذي يجادلها وأن من يحول بينها وبين وحدها شيء شهير احتاج إلى قوة احتاج إلى جبات احتاج إلى أن لا يقبل الإنسان مع كتاب الله يسمى النبي صلى الله عليه وسلم لأن يدل على عدم الشيء الذي يحول بينه وبينه فعلى هذا ينبغي على كل مسلم أن يثبت على الحق الشق وأن يتوائيص إخوانه بذلك فالسن حجة على منذ رأس إذا قفت يخذتك فقل سنعنا وأضعنا وخانت ربنا وإذوه المصير من الأمور التي ينبغي لكل سنة معلمها أنه إذا تعود نسله إلى طشرة السنة أن يسلم ويستسلم ونعمل فليعلم أن حظه من الزجاية والرحل على قدر كمسكه وعمله وتحسينه وقم لا نسجل أبدًا من الزجاة الله إذا بلغت السنة فقطع رأسه وأسلم لله نسله إلا وجدته أسلك الناس جهاله وأصلحهم الحالة وأشرحهم صبرا وأكثرهم توفيقا من الله ومن تجد شخصا كثير الشكوك كثير الأوهام كثير الرد للسينا إلا رضي الله وجدتهم مطموصا بطيها أعلى الوطيعة رضي الله كثير الفتن كثير القلائق إلا ما حمه الله وتأمن القول الله عز وجل فليحذر الذين يخارفون عن أمره أن تصيبهم فتنك فأي يصيبهم على ذلك فهذا وعيد ستيت لكم من ادرك عن سنه يا رب السنه والخار هذا المولى صلى فالحذر كل الحذر لا تقدم عن سنه الله في طريقها وسديدها تحريا طريقها وسديدها تحريا ولا تظن قطا ان قول الله قول رسوله صلى الله عليه وسلم بديله ابدا السنه فيما اوصى به وهذا يسمى ناضي للعلماء وورثت الأنبياء العلماء الذين هم ورثت الأنبياء أن يبعي ما شائدوا أن يفسك بالحال وعلى زخطباء وإنك المتاج الدائم وطلاب العلم أن يعود الناس لحبة السنة وأن يذكرون خاصة في هذه الظنان بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام هديث ثلاثة في محبته يسلط عليه الصلاة والسلام وعملهم بها تطبيقهم لها وأن الله عز وجل أسعد من وسيسعد من بقي كما أسعد من مضى بهذه السنة فهميئا ثم هميئا لمن نظر الله بصيرك وثبت قلبك ودعنا محبة السنة في الغؤال فمن يرتفت إلى هذه الفتن ولا إلى هذه نحن وثبت على حق بتفريك الله نسأل الله بعزتي وجلاله ليجعلنا ودياكم ذلك الرجل اللهم أنت الله لا إله إلا أن نسألك بعزتك وقدرتك أنت إيدنا من فتن المفتورين ومن ظلال الظلمين ومن إحاذ المفتدين ونسألك بعزتك وقدرتك على خلقك أن تكفت أعداء الدين اللهم أخرس عن سنتهم اللهم أخرس عن سنتهم اللهم أخرس عن سنتهم اللهم أحمد السلام وأهل, وأهل الضلال إنك علاك من شيء قدير وفي الإجابة من جديد الله وسلم وضارة عام الله وعليه وعليه وصحيح